وعلى آله وصحبه ومن كذا هداه أما بعد أحبكم الله أخوتي كنيا في اسم الأفيرة وماليزيا ومن يسمى من اندونيسيا أسهل الله سبحانه وتعالى أن يصدقنا وياكم على السنة أن يجمعنا وياكم في جنات العين ومن أعمال صالحة التي جاء فضوها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أفضل الأعمال التي يتقرب بيها العجب إلى ربهم سبحانه وتعالى هو والتعلم والتفقه في الدين فإن هذا يترتب عليه العزق الجزيل من الله سبحانه وتعالى والخير الكثير والذكر الجميل والعاقبة الخميبة لمن أصلح نيته لله سبحانه وتعالى وأخلص في هذه العبادة العظيمة ونصوص القرآن والسلام جلت على منزلة في هذه العبادة وفضلها حتى يكون الرجل فيها من أهل العلم يدرس ويتعلم حتى يستخل الله عز وجل عليه خيرا خير كثيرا ويصبح من أهل العلم فإن الله عز وجل لشرف العلم يكفي أنه استشهد بهم على وحدانيته وهي لا إله إلا الله وهذا أعلى المشهود قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم استشهد الملائكة وأول العلم على وحدانيته سبحانه وتعالى هؤلاء العلمان هم أهل العلم بالله وعن العلم ببينه وعن العلم برسوله صلى الله عليه وسلم الذين يخشونه سبحانه يراقبونه، يقفون عند حدوده لذلك أسفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم هم أهل الخشية أهل الخوف من الله عز وجل. كما قال تعالى إنما يخشى الله العبابهم غلمة فمعلم أن كل مسلم يخشى الله وكل مؤمن يخشى الله لكن الخشية الكاملة ما هي لأهل العلم وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن وليهم فأب ذلك من العلماء قلق وقاتل وخير علماع هذه الأمة ومسخادة النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في فضل العلم ما في خبيثي مواية رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد الله به خيرا يفتحه في الدين فلا يدري على أمة من علامات الخلق ودلائل السعادة أن يشفع العبد. دين الله عز وجل فكل طالب علم مخلصا من الله سبحانه وتعالى سبحان كان في جانع او معهد او مركز او مسجد او يستمع الى خلقات العلم عبر الابعات السلفية فهذا لا من, من أراد الله عز وجل به الخير أصحر الله علي ولكم التوفيق والهداية من إما مهما وسلوكه على الطريق من أعظم أسباب دخول الجنة وأن الله سبحانه وتعالى يسهل له الطريق إليها وإذا يدعونه الخطب والشجوهات والشهوات كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في بالدرداء عند أهل السنة وأصله في صحيح على منسلك طريقا يلتمس فيه علما سحل الله له طريقا إلمتا فإن الملائكة لتبعوا أجنحتها يطالب العلم ربا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في بارض حتى الحيتام في البحر حتى الأسماك وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ما دون في آخر الحديث أن من يسلق طريق العلم وقد أخذ مرات الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سعر الكواسد وإن العلماء وراثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما انما هو razonum ومن اخذ به اخذ بحج واضح ويدل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود قال يمر وكان عنه موضوع الى اهل السوق الناس مشغولون في الدنيا فانا لهم أن رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، قالوا قسموا في المسجد، فادركوا، فتذادر الناس صراعا إلى المسجد، يظنون أنه شيء من الدنيا، ذهبوا ولم يجدوا شيئا، ثم رجعوا إلى ابن مسعود قال له: لا يوجدنا شيئا يقسم. وقال ماذا يددون؟ قالوا يددون قوما يقرؤون القرآن وقوما يتدارسون العلم وقوما يقرؤون السنة وقالوا الحكوم هذا هو مراث النبي عليه الصلاة والسلام ومن أخذ به أخذ بحب موافر فسلكوا طريق العلم والتعلم من أعظم العبادات، ولكن ينبغي على صاحب السمة ينبغي على طالب الحق أن يبذل جهده في التعلم وأن يبذل وقته في وفر الجهد عن نفسه، يستفيد في تعلم العظيمة وهو أعظم العلم، والتحفيز. فأقرأ في كتاب التوحيد شروحه كتب شعر الإسلام نفنيها بحسب المستوى الذي وصل إليه. أشتغل في تعلمي الحديث. يحفظ الأربعين النورية. تستفاد بذلك. إقرأ في المصداق وفي الفقه. يكون له حظ من التشجير، فراهيل يتعلم علوم الآلة، العلم واسع إذا قابطه كل قطعة بعضه، وإنما علينا النرج. أما العلم من أسباب السلامة من فتن التي يعيشها المسلمون فتن الشهوات. فتن الشبهات من أهل الأهواء والبدأ فتن الشبهات من أهل الكفر والإلحاد فكل مذباب الإنسان معرفة بالله وفي دونه كل ما كان بارك سببا في أسمكه من فتن لا يكون هو في أسمكه يكون هو في نفسه بأسباب دفع الشرور والفتر عن الناس كما جاء في فضل العلماء أن الله على يقبل العلم انتذاعا أنتذره من صدر الرجال ولكن يقبل العلم لقبل موت العلماء إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا في سنه الخمسة دي ريعه من عام و له كان عندي الذين هم اهله وصلنا الطريق الى الماء الحق من الشعب تماما تنشطه والتحديد منها كبار ترؤس البنام امتي البيداء نشأ بهم أسماع نشأ بهم من أعظم أثبادي حصول العلم والإخلاص لله سبحانه وتعالى عندما علينا أن نخلص من لله وطلب العلم لله لا نطلبه للمخافضة الناس ولا نطلبه لبحث عن سماح الناس ومدحه وأن يقال هذا عالم أو هذا قارئ لن نترى بها لله سبحانه وتعالى وأختينا بهذه الكلمة لما من يحيي بنادن كثير الذي كان يقول رحمه الله تعالى لا يبرك العلم براحة الجسد إن علينا يلونا أن نتعب أجسابنا في العلم والتعلم وأن ندهل أوقاتنا وعمارنا في رفع جانع عن أنفسنا هذا من أعظم مطالب من أعظم العبادات أسأل الله سبحانه وتعالى. أن وفقنا وإياكم الخير وأن يعيننا وإياكم على الاقتداء بهذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا من طلاب العلم يمن أهله وأن يجعل عملنا وطلبنا العلم خالصا بوجه الكريم سأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد